أنت دخلي ربي الجنة هذا أحلى ما أتمنى أنت دخلي ربي الجنة هذا أحلى ما أتمنى وتهب للدرجات لا جنة هذا أحلى ما أتمنى. جاءت العليا لا حول ولا قوه الا بك يا رب أن تدخلني رب الجنة هذا أحلى ما أتمنى أن تدخلني رب الجنة هذا أحلى ما أتمنى سأبني الدرجات العليا يا ذلك Oh, my God. الجنة صحبي ورفاقي يا لهناي صحبي ورفاقي ما أحلى ما أتمنى وتهبوا للدرجات العظيم